الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم الحمد إ لله الذي أ ر س ل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والحمد لله الذي بعث بهم ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ن ك ا ن و ه م القبل ل ه التي ضلال بها وما فيه ربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ا م ن ف ع ه من ربه يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته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 ولا شيء يبعدهم عن مرقاته ويدخلهم النار إ ل ا حذرهم ونهاهم عنه الذي شرفه الله سبحانه فجعل طاعته طاعه لله وقال في ذلك من يطع الرسول فقد أ ط ا ع الله وبين ّ أ ن في م ع ص ي ة الرسول صلى الله عليه وسلم العذاب ا ل أ ك ي د عذاب في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فصلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ي اجمعين اما بعد عباد الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أ ك م ل لنا ديننا و أ ت م علينا ا ل ن ع م ة و ر د ي لنا ا ل إ س ل ا م دينا ا ل إ س ل ا م الذي حصره الله سبحانه وتعالى في هذا ا ل ق ر آ ن الكريم الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي تبيان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى أ ي ه ا ا ل أ خ و ة الكرام دخلت عقائد شتى على هذه ا ل م ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وجعلت ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة طرائق ق ب ض وجعلت أ ه و ا ء الناس و آ ر ا ء الناس ومنامات الناس يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا ظهرت ب د ع ة العلم الذين ي و ن ه وسماه بعضهم ا ل م الباطن فسموا علوم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة علم ظ ا ه هذه ر تعني أشياء ظ ا ه ر ة وسموا ذلك العلم الذي اختص به البعض منهم سميه علم الباطل واستمرت هذه ا ل ف ر ي ة بين الناس و أ و ل لها آ ي ة من كتاب الله آ ي ة م ح ك م ة ولكني أ س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ه د ا ي ة ل ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة والرجوع إ ل ى فهم ا ل ق ر آ ن فهما صحيحا ونسبوا ذلك الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في س و ر ة الكهف عن قصه نبي الله موسى عليه وعلى نبينا اتم ا ل ص ل ا ة والتسليم ل م ا جاءت الايه وعلمناه من لدنا علما س م و ر العلم المدنيه وهذه أ ك ب ر م ص ي ب ة حلت ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ل ا يجب أ ن ن ك و ن على ب ي ن ة من ا ل أ م ر في سبب ص ل ة موسى بالخدر كل مسلم يجب يكون على علم ويقين ف ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل س أ ل و ا موسى عليه وعلى نبينا أ ت م الصلوات والتسليم هل يوجد من هو أ ع ل م منك هذا السؤال وجه لنبي كريم أ ه د ؤ للعزم من الرسل ل إليه ل ويجه هذا ا ا س ؤ أ ي و ج د من هو أ ع ل م منك فموسى لم يوفق على ا ل إ ج ا ب ة ا ل ص ح ي ح ة و إ ن م ا نظر إ ل ى عصره ووقته و أ ن ه هو النبي المرسل من قبل الله والذي ت أ ت ي ه العلوم من عند الله سبحانه وتعالى ف أ ج ا ب قومه ب أ ن ه لا يوجد من هو أ ع ل م منه لا اله الا ا ل ه لا في البشر م ا في من هو أ ع ل م مني فعاتبه ربه و أ و ح ى إ ل ي ه أ ن هناك ا ل آ ن من هو أ ع ل م منه ولما كان ا ل إ ن س ا ن في طبيعته إ ن أ ر ا د لمسجد ى ا ل خ ي ر يريد أ ن يزداد علم على علمه فطلب من ربه سبحانه وتعالى أ ن يجمعه بهذا الرجل الذي هو أ ع ل م منه ف أ و ح ى إ ل ي ه ربه سبحانه وتعالى أ ن ك تجده في مجمع البحرين وفي المكان الذي يقع فيه الحوت الزاد الذي تحمله وهو ميت عندما تصل إ ل ى ذلك المكان سيحيا هذا السمك هذا الحوت ب إ ذ ن الله وسيعود إ ل ى الماء ومن هنا أ خ ذ نبي الله الخضر غلامه وذهب ليصل إ ل ى هذا المكان بحثا عن هذا الرجل الذي هو أ ع ل م منه <تصفيق> هنا جاء إ ل ى المكان المعين في مجمع البحر فعلا ونبي الله الخضر موسى جلس قليلا قليل وتحركا من ه ذ ا ل من ك ا وفي هذا المكان بالضبط شاهد الغلام أ ن السمك غزز من ا ل ق ر ص واتخذ سبيله في البحر عدما قال نظر البحر ولكنه نسي أ ن يخبر موسى أن يذكر ذلك لموسى فلما تجاوز هذه الم بهم الجوع فقال موسى لغلامنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وهنا الغلام ذكر ا ل خ ب ر ا ل الله ر أ ي ت دعونا الى الصخر لما كنا جالسين تحت الصخره السمك م ز ل في البحر وراح نبي الله الخبر قال ذلك ما كنا نبغي ف ا ر ت ب على آ ث ا ر ه م ا وصفا ل ل قال ه هذا الذي كنا نريده كنا هذا الذي م س ع ى إ ل ي ه ووضع في طريقهما ففي هذا المكان وجد الرجل الصالح ا ل ل ي هو م ب ي الله الخدم جالس فهنا الله سبحانه وتعالى بين ّ لنا فقال فوجد عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه ر ح م ة من عندنا وعلمناه للادنى علما انتبه يا أ خ ي وفقا بارك الله فيك تعبير ا ل ق ر آ ن أ و ل ا الخبر عبد مملوك لربنا الرحمن الرحيم وما دامت عبد لا يملك مثقال ذ ر ة في السماوات و ا ل أ ر ض ولكن جعله الله سبحانه وتعالى ح ج ة و أ م ر ه الله ب أ و ا م ر يفعلها ولهذا عندما وجد هذا الرجل وتعبير القران آ ن تعبير ل ر آ هذا كلام الحق عز وجل ولا يمكن يدانيه كلام بشر ما ممكن يبانيه كلام يبانيه بشر والناس ا ل آ ن ا ؤ ت و ا شيء بلاغ في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة م ا م م ك ن يكرر ك ل م ة عندنا مرتين في أ س ل و ب بسيط ما ممكن ي ق و ل هو جد عبدا من عبادنا آ ت ر ض ا ه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من عندنا علنا هذا الكلام ركيك في ا ل ل غ ة العربيه ة يعني د اي واحد ب ر ي غ في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة م ا يقبل هذا السياق فما ظنكم برب العالمين فمعنى الآية سبحانه وتعالى يقول فبدل ما ي ك ر ه اللصد وعلمناه من عندنا علما و ا ل ق ر آ ن أ ب ل غ البلغاء لا يمكن أ ن ي أ ت ي بمثله حد الله ا ل إ ن س والجن فاذا ن الانت والدين ان ت م ع على يأتون ه القرآن لا ا ل يأتون م كان بعضهم لبعضهم ظهيرة القران ن ا والدين وهذا يجيب كلمة وهذا يجيب كلمة ما ممكن ابدا يأتوا هذا ن ممكن ت كلمة كلمة لمشل ل يجيب يجيب آ ن ف ا ا ك كلام الله فربنا ب د ا ما يقول وعلمناه من عندنا علما وعلمناه من لدنا ولدنا معناها عندنا انظر الى ت ف ا ش ي ر ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يجد من, من ولما ن علم لكن م ي ارادوا أ ش ي ا ط ي ن ا ل إ ن س والجن على العقول ب وعلى هذه ا ل أ م ة س ن و ه العلم المدني علم براوي وهكذا من تعلم ا ل ق ر آ ن والسنه قال العلماء الظاهر يعني ب يعرف حاجات الظاهريه ولعل العلماء الباطن ي ع ل م حاجات ب ا ط ن ي ة خ ف ي ة ما اعلمها إ ل ا بعض من الناس ولعل البعض منكم ق ر أ أو ك ا ن يعبد الله أ و يذكر الله بمثل قوله ر أ ي ت العرش والكرسي جميعا وما في اللوح من خط ل ش ك ل ي جميع عوالم الدنيا أ ر ا ه ا ك خ ر ج ل ة الوزى من فضل ف ب ه ه هذه هي ا ل أ س ب ا ب التي ق ا د ت بعض الناس ب ا ل ت ق و ل على الله مثل هذا الكلام كر جميع عوالم الدنيا كخردله وربنا يقول لرسول ا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ا ل إ ي م ا ن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث ر ح م ة للعالمين جاءت قريش إ ل ى اليهود قالوا بماذا ن ع ج ز كهفنا يعني ن ن ت ح ن كيف قالوا ا س أ ل و ه من فتيه ة في الكهر اصحاب الكهف فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمنا علمنا بدين علم, من علم يعني أشرح لنا أصحاب الكهر فرهم بدنا يعني اشرح أصحاب قضية ايضا تعجل النبي صلى الله عليه وسلم و ق ا ل ق ب ا الناجة الوحي و بعد غضب النادر ج وقطع الوحي كم ايام وأصبح ق ا شاهدت و ا ن ت ص ربنا ن انتصرنا انتصر. ا ر ف قصه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ق ص ة أ ص ح ا ب ا ل ك ا ف ولكن أ م ر ه ب أ م ر ه و ا ل أ م ر شامل ل أ م ت ه ولا تقولن لشيء اني فاعلين ذ غدا إ الا ان يشاء الله وما زالت الاسلام مبارك الله فيكم. اذا كان هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه إ ذ ا ما جاءوا ل و ح ي من الله ما يعرف أ ص ح ا ب الكهف ويقول غدا وربنا يؤخر ولا ه ن ا ي ق و تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله إ ذ ا نعرف أ ن ا ل أ م ر لله من قبل ومن بعد ما شاء الله كان وما لم يشا ء لم ي ق و ف ف ك ل م ة من لدنا هي من عندنا ثم بعد هذا قال له موسى اسمع موسى شوف شوف نبي الله موسى ماذا قال للخبر ي قال و ل ق له موسى هل أ ت ب ع ك على أ ن تعلمني مما علمته افعل هذا ا ل أ س ل و ب مش من علمك انت العلم الذي علمك الله أ أ ن ا اريد ان تعلمني منه ل أ ن موسى المؤمن أ ن لولا أ ن الله من على الخبر وعلمه علوما لا يعلمها موسى فموسى أ ع ل ى منزله و أ ع ل ى م ر ت ب من الخبر موسى الرسول. موسى من العلم والرسول والخبر رسول الرسل نبي من يعني صيبة والخبر قل لكن ل أ ن ه قال لا يوجد من هو اعلم مني فعلم الله سبحانه وتعالى الخبر ع ل و م لم يعلمها لموسى وهذا النبي يقول هل أ ت ب ع ك على أن تعلمني م م ان علمت مباركة أفهى علمك تعلمني مش ع ل مما إنت العارف ن انت علمت فهنا الخبر يقول ل ه موسى قال انك لن تستطيع ان ا ي ص ب ر ه يا اخي العلم الذي علمته د ه ا ر عليك انت ما ت ق د ر تصبر عليك انت نبي ورسول و اول م ه م ت ك الامر بالمعروف والنهو عن المنكر وقد اتي يعني باشياء انت م ا تتحملها ه ن ا نجي الله الخبر يقول م و ش ى قال انك ل م تستطيع م ع ك وكيف تصبر على ما لم تحد ش به خ ب ر ة كيف تصبر على اشياء انت لا تعرفها انا اعرفها انا امرت بها لكن انت لم تؤمر بها وانت لا تعرفها كيف تصبر على هذا العلوم م فهنا لله ه الخضر المجي ش ي في معك الرحلة ومن الخبر يشترط على ش ر ط يقول اذا كانت عايز تتبعني ا ص ل ق اي عمل انا اعمله لا ت س أ ل ن ي عن شيء انا فعلته ل غ ا ي ة ما انا اجعبل ل ك الاشياء قال إن, ان شاء الله انا اصبر واتحمل هذا ا ل م س ؤ و ل ي ة وبعد ك د ه ركبوا ا ل س ف ي ن ة ب ق و ا س ف ي ن ة ناس ما شاء الله م ح س ن ي ن ه فقاموا ا ل بقضاء ل السفينه ة خرقها خرج منها خشب ن و س ى نبي ورسول عنده امر بانسان احسن اليك اكرم اليك ركبت في المركب بتاعه جدها ف ل ه ا اغرقتها ل ت ك ر ك ا ه ل ا لقد جيت شيئا من ا م ت ه قال الم اقل و لك انك لن تستطيع ان تغير ص ف ر ه قال انا ما قلت لك يا اخي الشغل بتاعي ده حار عليك انت ما ت ق د ر ه ا ن ت ما تقدر ولا خ ل ا ص لا تؤخذني د م ا ن ت ي ولا ت ف غ ن ي مشو ا ماشو قدامي ا م ل ي قال ولك ولا الصغير يلعب ك ج د زي ا ل أ و ل ا د الصغار مثل الخبر كتل الولد دا نبي ورسول يشوف ولد ص غ ي د جوده يقتل ر ج ل ك ب ي ر مقابل ما ف ي ه ما ممكن يستطيع يصبر ل أ ن واجب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن لقد النقرة منكر يحركه شنو قال أ ل م أ ق و ل ما كلمتك صفيانه انا قليل ما كلمتك ا ل شغل ب ت ا ع ي حار انت ما بتقدر عليه ما كلمتك ف ا ن خلاص اذا كان خ ر سؤال كان بعد كدا ن س أ ل ت ك سؤال ل خلاص وقفت الغزير قالت لي ماشي ق د ا م جعانين بانهم فايض من الجوع جاء ا ه ل ق ر ي ة استطعنا أ ه ل ه ا ذلك هذا بذاكله جمعنا ما ديوف شوفوين في أ ب ويضيفونه لا مولى لا أ ك ل لها اي حد قلوبهم ق ا س ي ة ما عندهم كرم ما عندهم زوج ما عندهم انسانيه ن ل ا الناس مثل هؤلاء الناس فدرى أن مثل انت ب ي ف وانا ب ي ف حالي ا ع ل م ه الله نطلب منا ا ل ب ر ا ن ة بدل ما هم اكرامه منا و ه م يكرموا ا ل ب ي ف ا ن ا نطلب منا ا ل ب ي ا ف ة يرفضوا يضيفون ف ي ل ياخما تقول لهم ادون اجره ح ا ج ة على عملنا ده مفيش ما فيش ماله و م ش ت غ ل لكن اطلب منا اجره قال هذا قرات بيني وبينك مع الطلب طلب سيربؤكم بتاويل ما ننقصت عليه سر ذكر ل ه ان ا ل س ف ي ن ة كانت ل م س ا ف ي ن و ع م في البحر ناس مساكين عمل في البحر وكان وراءه الملك ذاهب ظالم مجرم اي مركب يلقاها ن ظ ي ف ة ي ص ا د ر ة فاردت ان اعيبها لما يجي الملك ي ه ب ش ة يلقاها م ج د و د ويقول د ي ما نافع والناس مساكين يصلح مركبه ويستفيده واما ا ل و ل د فالابواء ك ا ن مؤمنين فخشينا ان نذوقهم ع ل طغيانهم ا ل ك ف ر ة ل أ ن الابناء دائما من الفتن ورحلنا في القران قال لنا انما إ أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة قال الولد باء ن ج ل ل ا ص ل ولكن خشينا ا ل ضرر بتاعه يتعدي الى والديه فوضعت ا ي م ا ن ويتركوا ا ل ح ق م ج ا م ل ا لابنه ويتبعوه ف أ ر د ن ا ان يجزلهما ربهما خيرا منه ذ ك ا ه و أ ق ر ب رحمه ن اما نقتله ننتهي ن ونسأل ه غب ع ش ن ن ر ب الجدار يديهم زرية فلما ي هي ن ده برضو الحيتها ا جدا كانت لغلامين يتيمون وكان كان في ل له المدينه ك الحيطه ب ي كان في ه خ ز ن ة تحت حقه ا ل ع و ل ا د بينه وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا ش د ه م ا ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ا ل ر ب افهم يا اخي الان دلوقتي كل واحد يقولك ابوهم صالح يعني صالح من عشان ابوهم صالح ج ا ل لهم الخير عشان ي ش ت غ ل و عليه لا الايه ما قالت كده صحيح ابوهم كان صالح لكن ابوهم ا لهم علاقه بالموضوع علاقه أ ب و م د ع ابوهم ر ه أ ب دعا ربه يا رب أ ح ف ظ الماده ل ل أ و ل ا د ي يا رب ما تجعلها في ا ل ث ا ن ي عشان ما وجدوه ا الله ب ع ت لكن الماده ل وجدوه ن د ع الله ا ل خ ب ر اشتغل والبدع على ا ل أ و ل ا د عشانه بينت ا ل آ ي ة جالت ر ح م ة من ربك مش بجه أ ب و ه م ولا ب ب ر ك ة أ ب و ه م ولا بحق أ ب و ه م ر ح م ة من ربك فيجب نسبه الفضل لله سبحانه سعيد الفضل والجود والكرم مش كل واحد يقول لهم ما ابوه صالح ش ا ن ك د ه يبركه ابوه ربنا حفظهم المال لا هذا يتنازع مع سلوك ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة وربنا لا يعطي ل أ ح د ولا يمنع ل أ ح د انما يعطي بمحض إ ر ا د ت ه ومحض مشيئته أ م ا العبيد فهم عبيد له يهب من يشاء ويمنع من يشاء ولكن العربيه تتحرك ب ن ا ي لك بان ل ل ل ه هذا ا ك ز حذر وسخر الربيع ل ل ه ا خ ض وموسى و ن ن ا ا ل ب الأولاد يجب ان الخزمة تتحرك ب من بان ب الربيع يجب ان ل ا س ي ك و ن ع ن د ه مستوى الفهم لهذا القرآن ومستوى ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة ا ل س ر ي ح ة يجب كل مسلم يعلم علم اليقين أ ن الله يعطي من يشاء بمحض إ ر غ ب ت ه لا ب ب ر ق ة خ ل ا ن ولا ر ع م ة علان ولا ل ش ي ء ه ذ ا وقد يكون ا ل إ ن س ا ن فاسق مجرم ولكن يمد الله له سبحانه وتعالى م ن ع الاستدراج ي س ت د ر ج ه سبحانه وقد يكون ا ل إ ن س ا ن صالح ط ا ل ح وما يجد ما ي أ خ ذ و أ ع ل ى مثل في ذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ف ض ل من محمد هذه ع ا ئ ش ة ام المؤمنين تقص لنا وتقول أ ن امراه جاءت إ ل ى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت محمد صلى الله عليه وسلم س ا ئ ل ت س أ ل ف ي ف لا يحاول ياكله عائشه فتش بيت النبي عليه الصلاه والسلام من أ و ل إلى ا خ ر ه ما ل ج ت إ ل ا و ح د ة تمره ت م ر واحده ب ش بيت محمد بن عبد الله خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين المبعوث وحده بالعالمين ما فيه إ ل ا ت م ر ة و ا ح د ة و ع ا ي ش ة ش ي ل التمره ا ل و ا ح د ة دي م ت ب ي ه ا المراه المراه عندها بكير معها ش ا ر ت ا ل تمره ت ن ط على اثنين وادت بيت نصف وادت التم ة ن ص ف وهي ما ش ا ر ت مما ولا حتى الامه ف ع ا ي ش ة كانت تستغرب كيف يعني ا ل م ح ن ة وصلت فيها تقسم التمره بين البيتين وهي ما تاخذ منها ح ا ج ة فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ت ه بذلك فكانت ب ش ا ر ة قال من ا ل ت ل ا ه الله ب ن ث ل هاتينه و أ ح س ن تربيتهما وتعليمه شفعاء ت ع ا ل ه عند الله يوم القيامه ف إ ذ ا كان به النبي ما فوق الا تمره حتى كلكم انتم واحد ما يقدر ان ي ع ي ش و بيتهم ما يتخذ ش وكان ا ل ب ه ياتي بيته ي ضيف بيف للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ل يستضيف ف ولا يجربه ضيف رسول الله صلى الله أنا ر انا قمت عليه ب ت وسلم ا يعرف قال له يا ابني اخبره قال ل ا ي ا ا ل ل ه اني جبت اضيف الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما كنت ت س أ ل ن ي ما عندنا في ح ا ج ة بس قلت صغيره ما تنفع الا لك انت ب ر ا ت اثنين لا ت ع ت ن ا لا ل خلاص ما دام اتكفل ا واحد به احسنت ل أديني الاكلة وأعمل أ ل النور المرأ النور أطيره وتفته فهذا هو عملت اصبح وفكر د ايده ي ويرفع ليصابه المعون فاضية عشان ل ل وذاك ك ت ص السماوات ب لما الراجل الدور اكل الاكلة وخلصها على أن الراجل اكل والراجل اكل ولا ما اعتقد ان لجنه وهو وفاكر واحدة والارض اخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم ل م ا فعل هذا الصحابي فقال له ا خ ب ر و ما معناه ان الله سبحانه و ت عجب ل ى على س ر ي ع ك مع د ي ف ي البارح كده كده كده الرسول عليه الصلاه والسلام ي أ ت ي على بيوت أ م ه ا ت المؤمنين و ي أ ت ي يا فلان عندكم طعام فقل ما عندنا شيء فلان عندك طعام وما عندك فلان عندك طعام ثم بعد ذلك يقول اللهم اشهد أ ن ي صاغي إ ذ ا كان أ س و ا م س أ ل ة لحب الله وبالقرب إ ل ى الله ت أ ت ي الارزاق كان الرسول صلى الله عليه وسلم أ و ل ى الناس واشرف الناس ولكن ن يكون كل شيء في يده ل ربنا ي ح ص ينحص ا ل ر ج الرجال يبتل ف م ا تقيس الناس يعني بنياه ف ا ت ح ة فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه ف أ ك ر م ه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م ن ي و أ م ا إ ذ ا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أ ه ا ن ن ربنا قال كلا الرجل ما مطيع عشى الوطن ولكن ا أ ر ب ن الله عايز يكرمك و ا ك ي ع م ن يقبل رجلك عز ن ا غضان ه أنه عليك وجل في أشواء يعلمها الله وتعالى ع فلان ن غ ي يجعل يجعل فلان ف متوسط ق ي ر تلك م ش ي ئ ة الله ا ت ب ر ك ولكن ت ع ا ى و ل الذي أ ر ي د أ ن أ ر ج و ه من إ خ و ا ن ي أ ن يتدبر ا ل ق ر آ ن و ي ف و ا ل م ع ا ي ي ر حتى لا وقعوا الصفهات والخرافات والخزيعات ويقول لك فلان عنده منها سيدنا س العلم الذين يعلم الغيب وربنا يقول لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض ا ل غ ي ب ة إ ل ا الله وما يملك أ ح د شيء هو الرسول وجد ابراهيم الكبير النبي والرسول وخليل الرحمن ومائه للعدل من الرسل مين في الدنيا عنده نسب يوسف مين في الدنيا كلها انت نسب كنسب يوسف يوسف نبي ورسول أ ب و ه يعقوب نبي ورسول جد إ س ح ا ق نبي ورسول جد ا ل أ ك ب ر إ ب ر ا ه ي م نبي ورسول ل أ ن ه هو يوسف ابن يعقوب ابن إ س ح ا ق ابن إ ب ر ا ه ي م خ ل ي ل ا ل ر ح م ن أ ع ل ى ا ل أ ن س ا ب والحمد لله كلكم ق ر أ ت و ق ص ة يوسف سوره قران كريم ق ص ة يوسف ذكرها الله سبحانه وتعالى ولئلا اطيل عليكم ن أ ت ي الى م ر ب ة الفرس افتتنت به ا م ر أ ة العزيز و ر ا ء و ض ف ه عن نفسها واخيرا وجد القضيه ب ر ي ئ ة لانني و ب د ي س ه بشرط ولو كانوا عن ال... هو كان من دينهم ك ا ن و ي ك و ن م ن جدا وقالوا خلاص اتركوا ل ق ض ي ه ما تتكلم واشتروا الموضوع ولكن الخبر تشرب الخبر تسرب فالنسوان الذي عندهم ع ل ا ق ة بالقصر قسر المجل قصر العزيز بيت نساء الامراء والوزراء والوجهاء ز ر ا ا ء و و ل والاغنياء قالوا عنها قال و امراه عنها العزيز تراهد فترها عن نسله ا ي ف ا خ ب ا لما ن بنت ا ه من ا ل ظ ا ل ع ز ي ز تراود خدان في بيته ا عن نفسها يا فضيحتنا يا مصيبتنا فعرف هي ب ل غ الخبر فلما س ن ع ت بمكرهن كدت لهم م ت ك ة عملكتهم وليمه والناس طبعا كانوا مترقين في الاول و ا ل ر ا ح ت ج ا ع د ت ه ج ا ع د ه كويسه وبعد ما اكلوا قدمت ل م ا ل ف ا ك ه ا ومع الفاكهه جابت كل و ا ح د ة سكينه بعدد النسوان كل و ا ح د ة ف ا ت ه ت ه وسكينته في يدها ولما بدا يقطع في الفاكهه و ا ل م د ة دي كلها يوسف ج ا ب ل ا ه في ا و ض ة قالت يوسف اخرج عليهم تعال امر ت ع ا ل ه ضلوا لانه كان ش ر ك عملاه وعاوز الشرك بتاع دلوقتي قبر ف ق ا ل ت اخرج فلما وقف يوسف عليه السلام امام النساء ف ل م ا ر أ ي ن ا ه اكبرنه وقطعن ايديهن السكين المره قطعت الفاكهه ة و ي تبعاين في ي وقلنا س ف وما عندها حاشا لله ما هذا بشر ة ان هذا الا ملك كبير ده مستحيل يكون بشر ده الا من ا ل م ل ا ئ ك ه فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه مو خدام كده من الشارع ه ا ل ف ولان كده أسود و بتاع والذي ممش ممش لم له يفعل ش و و ا ا ل ي دي ا ت فضع لكل ما ن ل ي ي مره ليسجنن ا وليكنن من الصاغرين وهو نبي الله يوسف ج ا ل واجب يسمع والمراه تقول ل ل م ع ل و م ي ة أ ن ا طلبت نفسه أ ب ا و ح س ى أ ك ل م ك م عشان تنقل كلام ك و ي إ ذ ا ما يعمل ا ل ع م ل ي ة التي ا ر ض ا ه منه ح ي ر و ح السجن ويكون أ ح ق ر الناس ماذا فعل نبي الله الموسى الله الخضر ب يوسف لكن هل استطاع بجاهه مكانتي د يقلبها قريج ي ق ل ب ه حجر كم من خشمه هلا ما تتكلم وبعد هذا أ ي ن ذهب ماذا قال نبي الله موسى يا يوسف هل قال يا أ ب و ي يا ع ب و ب أ د ر ك ن ي يا أ ب و ي اسحاق ا ل ح ب و ن ي يا خليل الرحمن أ ن ا وقعتني ا ل ج ر ط ة يلا عبد ا ل س و ل ي لا ه لان النبي الرسول يعرف ما شغله شغل بما شغلهم شكل الصنات فاتر قال رب ي ا س ت ج م احب إ ل ي مما ي د ع و ن ي اليه رب ابنه مش قال أ ب ي ما قال جدي ما قال بجاهي بحكى أبائي, ابائي قال رب ا س ت ج م احب إ ل ي مما ي د ع و ن ي اليه و إ ل ا تصرف عني كيدهن أصبر إليهما وأكون من الجاهلين من وأكون فاستجاب ل قال ر ربنا ح م ن ا ف له ر ب ل أ ن ه هو المستجيب للدعاء وحده الله هو الذي يستجيب ا ل د ع ا ء فاستفيد من قراءتك ل ل ق ر آ ن وشق لعقلك أ ن ك خلقت من ماء مهين واليوم أ ص ب ح ت بعضلات و د ي ن و ش ن ب ما تجعل بينك وبين الله ع د ا و ة فربك الرحمن أ ر ح م بك من أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض و أ ر ح م بك من أ م ك و أ ب ي ك فاتق الله في نفسك فلا تليه الا بالله ولا تسلد ا ل أ ش ي ا ء تقول ده من أ ه ل الكون وده أو ده مثلا ي عندي ي ع ن علم لابني ب ن ي م فيس حاجة إسمه علم ل كلمة كتاب ربكم علمناهم اللبننا علم العقيدة التي جاء بها الرسل وإن شاء الله بسعادتي الدنيا والآخرة معناها من فافهموا عندنا وافهموا جاء بها شاء بسعادتي أي تفوغوا وإن أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده وبعد اجتمعوا إ ل ى نبي الله الخبر ما نسب هذا العلم الى نفسه ولا إ ل ى مكانته ي ق و ل من ر س الله موسى وما فعلته عن أ م ر ي وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبره ما فعلت عن أ م ر ي هذه ا ل أ ش ي ا ء ما فعلتها أ ن ا يعني معناها كان عندي علم الغيب والولد مجرم والملك ج ا ئ ي أ ش ي ا ء أ و ح ا ه ا إ ل ي ربي وحسب تعليمات ربي أ ن ا نفست أ و ا م ر ربي وما ف ع ل ت عن أ م ر ي يعني لا تعتقد أ ن هذا العلم من عندي ولكن نبي الله موسى الله نبي يريد ل الله علمني ي الناس, الناس ان يعرض الحق ل أ ه ل ه يعطي كل ذي حق حقه لكن انت تنسب اعمال الحق عز وجل الى مخلوق والله وبالله هذه هي ا ل ج ر ي م ة الكبرى وهي جعل الامداد لله رب العالمين فالرحمن سبحانه وتعالى يقول هل تعلم له سميه ل تعلم ل هل سميع ه تعلم ندا لله سبحانه هل تعلم أ ح د إ ذ ا ق ر أ ت س و ر ة لقمان ذكر الله من عظمته خلق السماوات و ا ل أ ر ض والعرش و أ م د ا من السماء ماهو كده جاء هناك سؤال عشان ا ل ن ا س يفهم و ا يقول هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه والرمله غير الله غير خلقوا ش ن و غير الله ا ل م ل ا ئ ك ة خلقت ايه مش ا ك ب ر مخلوقات الله هم ا ل م ل ا ئ ك ة الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان ح م ل ة العرش بين ش ح م ة ا ز ن ي ه و م ن ك ب ي م س ا ف ة اربعين خريفا المسافة دي به وربنا هناك يقول م ل ا ئ ك ة غلاظ ش د ا د قريه قوملوس زي, زي, زي ما هي كلها من تحت بارضها بوب وغلبها جعلها عاليه ا س ا ف ل ة شكلت مخك ش و ماذا ل ل ق و ة دي خ جبريل ع ي ا ل م ل ا ئ ك ة الخلق ك الملائكة ب ي ر ايه خ ل م ا ش ا ن ن ف ه م ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بنفس الاسلوب قل ا ر أ ي ت م ما تدعون من دون الله تراك انت يا يا للباع يا وقلت ويه تل طي للباع سريح مهما حدمة كده خدمة وتفزعن سأشياء اروني ل خلق انت بقيته ده خلق شنو؟ ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض انهم شرك في السماوات هل السمدي فيزول عندي شركه مع الله ا ل ح ت ة دي ح ب ة الله والحته دي حبه الملايكه والحته دي حبه ا ل أ ر ض في مقاسنا كده الحته دي حبه ا وشو ارفع راسخ فوق وشوف شوف ا ل ص ح ا ب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض يتحدى الله الناس بن آ د م كلهم بما فيهم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ف ر أ ي ت م الماء الذي تشربون مين من الملائكة مين من ا ل م ل ا ئ ك ة خلقه من من الابياء والمرسلين من من عباد الله الصالحين خلق المواجهه افرايتم الماء الذي تشربون أ ا ن ت م أ ا ن ت م انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون المزن هو السحاب سويته ح ا ب س انت شغله انت اسال نفسك عشان تجاوب عشان تفهم أ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المزنون الله يقول للناس لو نشاوا جعلناه اجازه ملح زي ما و البحر الاحمر ا ل ر ح م م ا ن ك ن ب ر س و د ا ن دخل ي ن ك اشر ة ا ب و ه ي ش و ف ه لو الله نزل م ر ط ر من السماء زي ما و البرصدان الموقف يكون ايه تزرع بساتين برتقان مانجا موز ت ف ه مش عارف ايه بصل طماطم ت ج ر ع يقول لو جئنا من, من درسنا و س ج ي ن ا ب ي ع ا ل أ ر ض ت ق ع و م ز ر ا ع ة قش يدور فالناس لا بد أ ن يميزوا بين صفات الخالق والمخلوق ولا بد أ ن يعطي ت الله حقه فيعظموه وربنا ما عرف إ ل ا أ ن نشكره ف ا ل ان شكرتم ل أ ز ي د ل ك م فاتقوا الله ما استطعتم ولازال أ س م ع انا اذان كثير ة أ س م ع واحدهم جد ولكن يجب ان نتحدث عن هذا الامر و ونحن نتحدث عن هذا ب الامر س ونحن ن ت ن د ث عن هذا ا ن ا ص ل ه ب ا ل ر و ل و ا ل ت ا ن ي ح د ث عن هذا الامر ونحن ن ق و ل ك ت ا ب ا ل ل هذا الامر ونحن نتحدث عن الاول هذا الامر ا ونحن ا نتحدث عن ه ل ا ك ت ا ب ا ل ل ل ه ك ا م ه ت و د ي ن تقول لي ن نتحدث ع م س ي ا ل ا م م ا ل ك مذهب ا م ه لا ي ج و ا لاحد ان يقول بقولنا الا اذا علم من اين ا خ ذ ن ا ما تقول قال الا اشوف الدليل بنى الحكم على أ ي آ ي ة بنى الحكم على أ ي حديث حتى م ا ي و ج احد يشبه ا ل ا م ا ا ح ن ف ي ه ا ل إ م ا م الحنفيه هذا ا ل إ م ا م مالك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويقول لهم نحن رجال نقول الكلام اليوم ونعود عنه غ د كل منا يؤخذ من كلامه ويرد إ ل ي ه إ ل ا صاحب هذا القبر و أ ش ا ر إ ل ى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل لسانه بلا صح بغلط أ م ا النبي لا م ا ف ي ش ت ق و ل الرسول صلى الله عليه وسلم ب ل صح ولا ده غلط ا ل إ م ا م مالك يربي تلاميذه ويقول لهم من ابتدع في الدين ب د ع ة ي ر ا ه ح س ن ة فقد زعم أ ن م ح م د صلى الله عليه وسلم خان ا ل ر س ا ل ة يعني ب ق و ل في الدين في بدعه ح س ن ة لا ك أ ن ه ب ي ت ه م الرسول ب ا ل خ ي ا ن ة ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى أ ن الله يقول اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي و ر ب ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشابع إذا الحديث حنبل كلهم يقولون أحمد مذهبي صح بن فهو ف ي حياتي و بعد م ا م ا ت ما عندنا مذهب بس الحديث صح ي ح الرسول إ ذ ا قلناه أ م ل يقول ما عندنا مذهب إ ل ا هذا فاتقوا الله يا عباد الله وعلموا انفسكم وعلموا ابناءكم ف إ ن ك م لابد ولابد ي أ ت ي يوم ستكونون فيه جنائز الجنازة غسلوها الجنازة كفلوها, الجنازة يصلي عليك ص ل ا ة الجنازه ويقول اللهم ان كان محسنا فجلس في إ ح س ا ن ك وان كان مسيئا ف ت ج ا و د عن سيئاتك و ت ر ي تشوف بختك في ا ل ق ب ر هناك وما تفتكر ولا تفتكر لو معتقده جاهليه ا ل و ل ى ان هي ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا لا أ و ل ما تخش القبر إ ن كنت تؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ باب الجنازه ئ الصحيحه البخاري ت ج د ا ل خ ب ر ا ل ي ق ي ن ي ع ت و ك م ل ا ئ ك ة الرحمن و ت ع ي إليك ا ل ر و ك من ربك ما دينك من نبيك ثلاث أ س ئ ل ة وربنا ب يثبت ا هنا الدين ل قال و ك في ي الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة إذا إنت يثبتك إذا ثابت ربنا ما أنت يثبتك مرتش ب لجمج ه وبعد برحمته جمع يدعونا جميع الله تعالى سميع كده الله تمشي من منهم مدين إلى رجال وأسأل روضة أن أنه أ و تنتقل إ ل ى ح ف ر ة من جهنم ثم بعد ذلك يوم تشقق ا ل أ ر ض ع ن ه م سراع ذلك ح ش ر علينا يسير كل هذه ا ل أ م ه من لدن آ د م في ص ع ي د واحد أ م ا م ح ك م ة البيان كان البصر آ خ ذ بكتابه ب ي م ي ن ه و الى ا ل ج ن ة و آ خ ذ بكتابه ب ش م ا ل ه و الى النار و ربنا بين ّ قال ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه اللهم اجعل ن ا م ن ه م برحمتك يا في ر ح م الراحمين فيقول ه ا أ م اقرؤوا كتابيه ج م ت ف ك ت و ب ه ا أ م ق ر ك ت ا ب ي إ ن ي ظ م ن ت أ ن ي م ل ا ك ا حسابي أ ن ا كنت جائعا في خ ط ر لكن ربنا ظننا ا ي مريت فهو في عيسى في جنه عاليه قطوفها ده كلوا ي ا ش ر ب و ه ا هنيئا بما اسلفت في الايام الخاليه قدمت عملا في الدنيا جزاء ذلك اتخضب هذا البنت واما من اوتي كتابه بشماله واسال الله الا ل اجعلنا منه فيقول يا ليتني لم اوت كتابها ولم ادري ما حسابها يا ليتها كانت القافيه ما أ غ ن ى عني مالي كنت ر أ س م ا ل ي كبير وظيفته هلك عني س ل ط ا ن ي ة وانا كانت لي س ل ط ة أ أ م ر أ ن ه ا وكنت أ ع ت م د على ساحب السلطه الفلاني عشان الدنيا وغزني ك ل ما فيش إذا استمع بنا ا خضور فكره ان الملائكه يقول خذوه ب خ ل يؤخذ ب ا ل ن و ا ص و ا ل أ ق د ا م الناس ي غ و ن و محل التخطيط و ا ل أ ق د ا م الرجوله بني ادم كله في ق ب ة الملك الملك زهر كده في كفة ب ي ت و ن ب ي ت و ن ه و ش ياخذون الجنب أ و بايده يوخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م والخريعين يراس بهم زي ا ل س م س ي زي ا ل ع ص ف و ر الصغيره يد الولد يوخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م وهذا ادلهم ا ل ت ا ش ع عشان ي يفتشوه الله قال يعرف المجرمون ب س ي ن ا م بس ا ل م لا يحب كلوه فغلوه ثم اذبحوه و ص ل و ا ثم في سلسله براء ت س ل ك و ن السبب انه كان لا يؤمن بالله العظيم امامي هو ا ل ا م ا م السماء قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فاتقوا الله يا عباد الله وحاسبوا أ ن ف س ك م قبل أ ن تحاسبوا ت ب اهتموا ر ك ا ل ل فيكم ا ه لفهم ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة ف أ ن ت م عبيد م م ل ك و ن للرب الرحمن والله كافيكم الله ب يقول اليس الله بكافه ف عبده, سؤال. سؤال بس. يا أخينا. ألا بكافي عبده ولا ما ب عبده س ل ا يكفي شوف ا ل أ و جول ى من مفتح ما كلام الباب في إ ذ ا بدت الله ي ك ف ر عبده اجف أ عند الله ودبب السلام و ا ل ن ج ا ح فالله ا س أ ل أ ن يهدينا صراطه المستقيم و أ ن يرن الحق ا ح ق ا ويرزقنا اتباعه ويرن الباطل ا باطلا ويرزقنا ا ج ت م ا ب ه انه تعالى سميع مجيب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم و ن ع ي ر بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم و ن س أ ل ك اللهم ربي يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا و أ ن ت ر ز ق ن ا تلاوته أ ن ا الليل وانا النهار و أ ن تيسر لنا فهمه والعمل به و أ ن ت ج ع ل ح ج ة لنا ولا تجعل ح ج ة علينا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين و ن س أ ل ك اللهم ربي ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك ا ل ع ل ا أ ن تمن علينا وترزقنا اتباع س م ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا و أ ن تحشرنا تحت لوائه في الدار ا ل آ خ ر ة و أ ن تسقنا من حوضه و أ ن ترزقنا ا ل د ع و ة إ ل ى سنته برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر للمسلمين و ا ل م س ل م ا ن و اللهم م م ؤ ن ن ي و ا م م م ؤ ن ن ا الأحياء ت و ا ل أ نور على أ ه ل القبور قبورهم اللهم و اغفر ل ل أ ح ي ا ء ويسر لهم أ م و ر ه م اللهم تب ع ل ى التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف غ ف بين عن المدينين عن ا و مرضى المسلمين واكتب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة والسلام والتوفيق لنا و ل ك ا ف ة المسلمين في ب ر ك وبحرك أ ج م ع ي ن برحمتك يا ارحم الراحمين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 وعبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان ا ش م ي ن ا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصلا كما حملته مع الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين و أ ش ف ر د و ا الله العظيم دينكم ودنياكم وخواتيم اعمالكم و أ و ص ي ك م ونفسي بتقوى الله و أ س أ ل الله أ ن يجمعني بكم و أ ن ت م أ ش د تكاتفا وتماسكا وعملا بكتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ي ان شاء الله غدا س أ س ا ف ر ب م ش ي ئ ة الله ل ل ه م صل ي على عبدك ورسولك محمد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 وقبل أ ن أ غ ا د ر مكاني هذا أ س أ ل ك م الله الذي خلقكم إ ن كنت أ س ا ت على أ ح د منكم أ و لم أ ه ت م ب أ م ر ه ف أ ر ج و ك م العفو من ا ل م ع د ر ة ف ا ل إ ن س ا ن حيث هو إ ن س ا ن ضعيف و ا ل إ ن س ا ن حيث هو يصيب ويخطئ ف أ ر ج و ان احدث مني شيء ل أ ح د منكم أ ن تسمحوني ابتغاء مرضه الله و أ ن ت س أ ل الله لي حسن ا ل خ ا ت م ة فجزاكم الله عنا وعن ا ل إ س ل ا م خير الجزاء والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته